قلني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إِلَّا الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير